قد يقال بأن ما دل على عدم وجوب القضاء إذا التفت للانحراف عن القبلة بعد خروج الوقت معارض بما دل على وجوب القضاء وهو خبر معمر بن يحيى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها ولكن سيدنا قدس سره أشكل على الاستدلال بخبر معمار بعدة إيرادات الإيراد الأول ضعف الخبر سندان وقد افاد السيد الإمام في كتاب الخلال صفحة 93 أن من شاء ضعف السند عفوا لم يبين لم يبين فاقتصر على أنها ضعيفة سندان إلا أن المحشي ذكر أن وجه ضعف السناد هو علي بن حسن الطاطري حيث إن الشيخ قال في حقه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ولكن مجرد القدح في مذهبه أو مسلكه لا يوجب ضعف وثاقة لسانه وحيث إن النجاشي قال في حقه كان فقيها ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة فلاجل ذلك مقتضى كلام النجاشي هو ثبوت وثاقته وانما محل الضعف في السناد ما ذكره سيدنا قدس سره ان طريق الشيخ الى الطاطري ضعيف لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير القرشي وهو لم يوثاق إلا إذا قلنا بالكبرى التي يراها شيخنا الأستاذ قدس الروح وهي أن المعاريف ثقات فإن معروفية الرجل بين الطائفات مع عدم ورود قدح فيه كاشف اني عن وثاقته وأن ابن الزبير لكونه شيخ إجازة حيث استندت إليه كثير من الطرق إجازة أو سماعان فهو من معاريف الطائفات وحيث لم يرد قدح فيه فهو كاشف النية عن وثاقته فتأمل هذا هو الإيراد الأول على الاستدلال بالروايات الإيراد الثاني. مريم. يعني لو لم يكن توثيف النجاشي كنا نقبل الخبرين. لا طبعا. واتفضلت أنه مجادل أنه يكون. يعني فيه لا يجب ان يكون لا يجب وهنا وثاقته فنحتاج الى دليل على الوثاقه وكلام النجاشي دليل على الوثاقه والا لو كان يوهن وثاقه لكان معارضه نريد ننفي المعارض عناد مع الشيعة الاماميه اخر وعناد كثير يعنده حتى الشيعة بعض الشيعة عنيدين وثانيا الإيراد الثاني قال إن الوقت المذكور في الخبار وهو قوله وقد دخل وقت صلاة أخرى يحتمل أن المراد منه وقت الفضيلة في المترتبتين كالظهرين والعشاءين لأن المتداول في تلك الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة فكان يعبر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها وقد تبنى هذا الاحتمال واستظهره السيد الإمام صفحة أربعة وتسعين فقال بأنه إن من الواضح أنه في صدر الإسلام حتى عصر الصادقين عليهم السلام كان بناء المسلمين على تفريق الصلوات وكان لكل صلاة وقت خاص بها وقد وردت روايات كثيرة يعني استشهد بشاهد على مدعاء وقد وردت روايات كثيرة على أن وقت ص... يعني عبرت بهذا التعبير وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك مثلا ذراع أو أن وقت الظهر ذراع ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر وهذا التعبير لا إشكال أن المراد الجدي منه شنو بيان وقت الفضيلة مع ذلك عبر عنه بأنه وقت الصلاة فهذا شاهد على استعمال الوقت في وقت الفضيلة للوقت المعهود وقال سيدنا قدس سر ويعضده عدم التصريح في الخبر بخروج وقت الاولى حيث قال في الروايه شنو وقد دخل وقت صلاه اخرى ولم يقل وقد خرج وقتها ودخل وقت اخرى بل قال وقد دخل وقت صلاه اخرى فعدم التعبير بالخروج مؤيد الى ان المقصود من وقت الصلاه هو شنو وقت الفضيله وبناء على ذلك فالروايه حينئذ شنو اجنبيه عن مساله القضاء بل هي متعرضه لحكم الاعاده وانه اذن كشف له الانحراف بعد دخول وقت فضيله الصلاه المترتبه فان عليه الاعاده وهي بذلك موافقه شنو بصحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله زين ولا يبعد ما ذكره على مستوى الاحتمال المانع من الاستدلال الإيراد الثالث قال على فرض أن المراد بها وقت صلاة أخرى غير مترتبة كما لو افترضنا أنه دخل وقت المغرب وحينئذ التفت الى الانحراف في صلاه العاصر مثلا قال فلا مناص من حمل الاعاده حيث قال يعيدها فلا مناص من حمل الاعاده على الاستحباب جمعا بينها وبين النصوص المتقدمه التي دلت على ان من التفت للانحراف بعد الوقت فلا يعيد فان قلت هذا المطلب تعرض له الشيخ المقرر رحمه الله في الحاشيه فان قلت بان, بأن بانه قد تكرر من كلمات سيدنا قدس سروه ان ظاهر يعيد ولا يعيد هو شنو الإرشاد إلى الفساد والصحاة وليس أمرا مولويا كي يحمل على النادب فهو مجرد أمر إرشادي فكيف حمله في المقام على النادب فهذا حمل غير عرفي قال قلت وذلك لان ما ذكر يعني ما ذكرنا من ظهور الامر بالاعاده في الارشاد الى الفساد انما هو فيما اذا كان الامر بالاعاده في الوقت دون خارجه فلو قال مثلا من تكلم في صلاته اعاد من زاد في صلاته اعاد من التفت الى انه قد انحرف والوقت باق اعاد فانها ظاهره في الارشاد الى الفساد لكونها شنو لكونها ناظره للصلاه في الوقت ولم ترد في الصلاه خارج الوقت ولا معنى حينئذ الا الارشاد الى فساد ذهن اما اذا وردت كلمه يعيد منوطه بالصلاه خارج الوقت كما لو قال له قد انكشف انه مثلا قد انحرف عن القبله وقد خرج الوقت فقال يعيدها فان يعيدها هنا امر مولوي والسر في ذلك أن الأمر الأدائي الذي هو مناط الصحة والفساد يسقط جزما بخروج الوقت فإذا كان الأمر الأدائي الذي عليه المدار في الحكم شنوه بالصحة والفساد لأنه إن بقي كانت الصلاة فاسدة وإن سقط. كانت الصلاة صحيحة قطعا سقط هذا الأمر بشنوه؟ بخروج الوقت وجاء أمر جديد فبلحاض أن الأمر الأدائي قد سقط وجاء أمر جديد كان لفظ يعيد ظاهرا في الأمر المولوي ولأجل ظهوره في الأمر المولوي فهو قابل للحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص آه. شو تقول سيدنا سيد عباس بهالكلام بعد انت بعد مهما بعد المكان فإن ال... <تصفيق> فإن الخطاب لك مهما بعد <تصفيق> <تصفيق> Antwoord: Het is niet zo. Het Het is niet zo. Het is Het niet ماخذ بفرق بالتعبير بأنه يعيد داخل الوقت أو خارج الوقت في حملة على الأرشادية غايتها أنه إرشاد إلى الفساد فينقح موضوع القضاء. يقولك هذا. أتوقع أنه كان في الوقت أو خارج الوقت. إيشلون يعني ماخذ بفرق؟ يعني؟, يعني أنه إذا كان إذا إذا كان إذا يعني, يعني يعيد ظاهرها مندلها الاستعماري، الإرشاد مندلها الاستعماري هو الإرشاد إلى الفساد. غايته ان كان في الوقت فيعيد لا قصدك مدلوله الجدي مراد الاستعمال بالنسبه الارساليه نعم مدلوله الجدي نعم مدلوله الجدي هو الفساد فإذا كان في الخارج الوقت لا يرتفع المدلول الجدي غايته ينقح موضوع القضاء وهو ان صرات فاسده فيجب القضاء تمت بالخيره ده اختصر, اختصر ماكو قول آخر نعم ولهذا هو اعترض على نفسه يقول قد تكرر في كلماتك آه. فهو يجيب عما تكرر الآن. ولا ولا هو ملتفت لا. إلى أنه تكرر في كلماته نعم لا هو يقول هل اللي تكرر مني كل ناظر للوقت حاكم مني مره صار بالعكس انتو عم تيدوه hij is de man die het heeft. Het is de man het is de man die het Het is de het de man die het Het is de man het is de man die het Het is de man het is de het Het is de man het die is is ببعض المواد يعني حامل على الاستمرار كما في الظهارة والنجاسة ما هي الاخ ذاك يعيد ما يعيد احنا الآن كلامنا في لفظ يعيد ولا يعيد لا ايه, إيه هذا احنا وجه الاعتراض علي هذا انه تكرر في كلماتك ان لفظ يعيد ولا يعيد ظاهر في الارشاد الى الصحة والفسد هذا مورد الاشكال فاجاب بأن نعم هذا نلتزم به اذا ورد بلحاظ الصلاه في الوقت واما اذا ورد بلحاظ الصلاه خارج الوقت فهو باق على ظهوره في الطلب المولوي كلامنا الان في يعيد ولا يعيد شنو جوابكم عنه ويمكن ان يقال ربما يكون هذا الحمل وهو حمل الجمله الخبريه في مقام الطلب على الاستحباب يكون مقبولا هذا الحمل في الروايه الاخرى لمعمر ابن يحيى وهي التي ذكرها السيد الإمام في صفحة ثلاثة وتسعين بل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها ولم يقل يعيدها قال يصليها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها يصليها وهذه نقلها السيد يعني بهذه العباره عن التهذيب والاستبصار وجامع احاديث الشيعه زين فقد يقال إن الحمل على الاستحباب مقبول في مثل هذا التعبير، أما في مثل الرواية الأخرى أو النقل الآخر، وهو التعبير بي يعيدها، فإن ذلك شنو حمل بعيد عرفان والسر في بعده. انه ورد في عده نصوص وليس نصا واحدا المقابل بين يعيد برحاض الوقت ولا يعيد برحاض سنوء خارج الوقت من هذه النصوص صحيحه يعقوب بن يقطين سالت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت ايعيد اذا كان صلى على غير القبلة وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزي صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعاده عليه هذه صحيحه يعقوب بن يقطين صحيحه عبد الرحمن التي نحن قراناها سابقا ايضا قال فيها بني قال ابو عبد الله عليه السلام اذا صليت وانت على غير القبله فاستبان لك انك صليت على غير القبله وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد وايضا من هذه الروايات هذه صحيحه عبد الرحمن الاخرى الوارده في الاعمى سال الصادق عليه السلام عن رجل اعمى صلى على غير القبله قال ان كان في وقتين فليعد وان كان مضى الوقت فلا يعد فإن ظاهر المقابلة في هذه الروايات أن المقصود بلا يعيد هو المقصود بيعيد أي أن ما, ما يكون لفظ يعيد ظاهرا فيه إذا ورد في الوقت هو ما يكون منظورا للفظ لا يعيد إذا كان واردا في الصلاة شنو؟ خارج الوقت وبما ان لفظ يعيد في الوقت ظاهرا في الارشاد الى الفساد فلفظ لا يعيد ناظرا ايضا شنو الى الارشاد الى الصحه وبالتالي فهذا التفكيك من ان الكلمه ان كانت ناظره للصلاه في الوقت كانت ارشادا وان كانت لما بعد خروج الوقت كانت طلبا مولويا تفكيخا كم كما ترى هذا أحسن عبارة أحسن عبارة زين هذا هو الإيراد الثالث الإيراد الرابع لسيدنا قدس سره قال على فرض المعارضة تشتري تريدون تري غير نقول بالمعارضة على فرض المعارضة بين صحيحتي وين كان كلام؟ عبد الرحمن بين صحيحتي عبد الرحمن التي نفت الإعادة خارج الوقت ورواية معمر التي قالت بالإعادة على فرض المعارضة قدمت تلك الروايات المستفيدة التي الآن تعرضنا لبعضها الدال على سقوط وجوب القضاء فكأن سيدنا قدس سره يرى أن الروايات الداله على سقوط وجوب القضاء مشهورة شهرة روائية والشهرة الروائية إذا بلغت حد الوضوح كانت عنده شنوه مرجحا لأحد متعارضين على الآخر ولم يتعرض للترجيح بموافقة الكتاب حيث إنما دل على الاعاده وهو رواية معمار موافق للكتاب حيث إن الكتاب يقول وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره إما لانتفاء المقتضي وهو ما سبق النقل عنه من أن موافقة إطلاق الكتاب ليست عنده مرجحا ولا مرجعا وإنما المرجح والمرجع موافقة عموم الكتاب لا إطلاق الكتاب وإما لوجود المانع حيث يظهر من بعض كلماته أن المرجح الصدوري وهو الترجيح بالشهرة متقدم رتبة على المرجح المضموني وهو الترجيح شنو بموافقه الكتاب وعلى المرجح الجهتي وهو الترجيح بشنو بمخالفه العامه فلاجل ان الروايات السابقه الداله على سقوط وجوب القضاء واجده للمرجح صدوري كانت متقدمة على الطرف الآخر وإن كان الطرف الآخر واجدا بل لمرجح آخر إنما المشكلة في من أو على مبنى أها لا من لا يرى التقدم الرتبي بين المرجحات وأن موافقة إطلاق الكتاب مرجح كموافقة عموم الكتاب فبناء على هذا هل يقدم أحدهما على الآخر أم يدعى تساقطهما ولا يبعد أن يقال بأنه بناء على ال مسلك السيد الاستاذ دام اظله من ان المستفاد من مقبوله عمر بن حمضله ميزان كبروي وهو ان المقدم من المتعارضين ما كان واجدا لمزيه توجب صرف الريب عنه الى الاخر أي ما كان واجدا لمزيه توجب الوثوق به لولا الاخر لا ان يكون واجدا لمزيه مطلقا بل مزيه معينه مزيه توجب صرف الريب عنه الى الاخر ومن الواضح ان الروايات الداله على سقوط وجوب القضاء لشهرتها روايه وعملا وقوه اسنادها وروايتها من قبل فضلائل الاصحاب وعمدهم تكون واجده لمزيه توجب صرف الريب عنها الى طرف الاخر وان كان الطرف الاخر واجدا لبعض ال... شنو المرجحات تفهم وتامل هذا تمام الكلام في هذا التنبيه كان نريد ان ندخل في الجهه الثالثه من المساله ولكن تداركنا الوقت اليوم احنا تاخرنا في البدء زين Alhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu Alayhi Wasallam Allah dan gulvardafich ahmed